إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وَقَالَ الإنسان وقل الإنسان ما لها يومئذ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 يَحْمِلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى فَمَن يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَن يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا